بسم الله الرحمن الرحيم عَلِفْ <تصفيق> لَامْرَى الكتاب المبين الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا عربيا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ عليك أحسن كصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين إِذْ قَالَ لِيُوسُفُ أَبِي يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ أَحَادِيثَكَ عَلَى الْأَخِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الضَّعِيفِينَ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ مِنْ ويعلوك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب وعلى آل عقوب كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإشحاق إن ربك عليم الحفيم كان في وحف آيات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب بنا أبينا مننا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخزلكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققوا بعض السيارة كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصفون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إنني لا يحل لي أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن صبة إننا إذا نخافر ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غابة الجب وَأَوْحَيْنَا إِلَى يَوْمٍ نَبْعَنَهُمْ بِعَمْرِهِمْ هَذَا لا لَا يَشْكُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ لَا يَشْكُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَحْنُ لَهَذَا نَشْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيْسِهِ بِتَنْكَرِبَ وَعَلَى بَلْ سَوَّلَتْ لَكَ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تصفون جاءت سيارة فأرسلوا والدهم فقد وهو قال يا بشرى هذا غلام أسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بزمن دخس تراهم معدودة متان فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر زمرأته أكريم أكرمي مكواه عسى أن ينفعها أو ما استخذه ولدا وكذلك ما استنا ليسه في الأرض ولمعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم لما بلغا شده آتيناه حكما وعلما كذلك نجد المشدين التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال الله إنه ربي أحجن مثواي إنه لا ولقد همت به وهم بها لولا الله برهان نرده كذلك لنصرف عنه الصوم أو الفحشاء إنه من عبادنا المصير واستبقى الباب وغدت قصه من جبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب هليم قال راودتني عن النفس وشهد شاهد من أهلها إن كان كميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان كميصه قد من دبر وهو من فلما رأى قَمِيصَهُ قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغذرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسرة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا وَأَشْرَفَهَا خُفَيْنَ لا لَنْرَاهَا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ لَمَّا سَمِعَ فِي مَخْرِينَ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَلَتْ لَهُمْ مُتَكَأُوَ أَتَتْ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِتِينَ خُرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأيناهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَا يَدِهُمْ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كريم قالت هذاركن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما إليه وإلا تصرف عني قيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاف له ربه فصرف عنه قيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين وَنَخَلَ مَعَهُ السِّجِنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ حَمْرَةٌ وَقَالَ الْأَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي قُبْزَةً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْعِنَا بِتَعْوِيلِهِ إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُصِرِّينَ قال لا يأتيكما طعام ترجقاني إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما إما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اتبعت ملة آباء إبراهيم وعشحاق ويعقود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 سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيشفي ربه خمرا وأما الآخر فيخلب فتأكل الطير من رأسه وغي الأمر الذي فيه تستختيار وقال للذي ظن أنه ناج منه منكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان إني أرى سبع قرأت سمان أكلهن سبع عجاف وسبع سبلات الخضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أعراض أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلم وقال الذين نجا منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات شمال في سبع بقرات شمال أكلهم سبع نجاس وسبع سنبلات فضر وعفر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تجرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فجروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَ أَوْرَسُوكَ أَلْرُجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَا رِفْهُمَا إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا إِذْ رَأَيْتُمُ كن يُوسُفَ كُنْتُمْ لَهُ مُنْشِئِينَ مَا هَذَا بَشَرًا قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيداً فائدين وما أبرئ نفسي لأمهارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اغتب به أستخلصه لنفسي فلما كلمه فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا بكي مقيم قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في القرض يتبوع منها حيث يشاء نسيب برحمتنا من شاب ولا نضيع عجر المفسدين ولأجر الآخرة خير للذين هاما لو كانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولم جهزهم بجهازهم قالت لهم بأخي من أبيكم على ترون أنني في الكيل وأن صيروا جنني فإن تعاتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا شنوا ودعوا به إننا نفعي وقال لفتيانه اجعلوا بقاهتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها في ذنبه إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا بلا أبيهم قالوا يا أبا ونعمنا الكير أرشل مانا أقانا أستمت فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إنا كما على أخيهم قبيل والله غير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا هضاعتهم بكتب إليهم يا أبانا ما نبغيك هذه بضاعتنا غدت لينا ونمير أهلنا ونشفض أخانا ونجداد كيل بعيد ذلك كيل يصير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول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 شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفس ياكوب قضرها وإنه لذوع من ما علمناه ولكن إن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخار قال إني أنا أخوك فلا تبتعس فلا تبتعس بما كانوا يعملون لما جهزهم بجهازهم جعل الشقالة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الحير إنكم نشاركون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تكفتون قالوا نفقدوا سواء الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَحُكْمُهُ لِلَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ ادَّعَوُا قالوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالُوا طَالُوا اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْنَا مَا جِئْنَا بِهِ وَمَا كُنَّا مُسْحِدِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُمْ قَالُوا جَزَاؤُهُمْ فِي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء فذلك في الآل يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن شاء الله نرفع درجات من أشاء وفوق كل دين من عليم قالوا إن يسرق ففرسرة أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يودها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم لا تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا لكانه إما نراك من المحصنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متانا عنده إنا إلى اللغاني فلم نستيأسوا منه فلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومنه قبل ما فردتم في فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرك وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب شافرين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا على يوسف وبيطف أيناه من الحزق فهو قضيب. قالوا طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأقيه ولا تيأسوا من الله إنه لا يشمر في الله إلا القول كافر فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل نظر مسنا وأهل نظر وجه نابي غاتي مرجاتي فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتشطر الله يجر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخي هل علمتم ما فعلتم يوشه أخي إذا أنتم جاهلون قالوا أعلم تلا أن قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يستقي ويصبر فإن الله لا يضير عجرا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لصاتحين قال لا تكريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيئة بصيرا اهتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهما إذا أجد ريح يوسف لولا أستفى قالوا تالله إنك لفي ظلالك الخبير فلما أن البشير ألقاه على وجهه فاركدت بصيرا قال ألم أقل لكم بني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استعفر لنا الخاطئ قال سوف أستغفر لكم ربي له هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبوه وقال خلوا مسرحين شاء الله آمين ورفع أبوهه على العرش وصره له سجدة وقال يا أبي هذا تأويل رؤيا يمين قبض قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي نطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رَبِّ فَأَذَكِّرْنِي مِنْ الْمُرْءِ وَعَلِّمْنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَوْصِنِي مُسْلِمًا وَأَنشِطْنِي بِالصَّالِحَاتِ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ غَائِبَ الْغَيْبِ نُحِيكُ إِلَيْكَ وَمَا كُنَّا لَدَيْكَ بِغَائِبِينَ أَمْرَهُمْ وَهُمْ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للآلين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معركون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فأمنوا أن تأتيهم غاشية من حذاب الله أو تأتيهم الساعة وخفاهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو بي الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ آكِذَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْفِرُونَ فَإِذَا اسْتَيْأَسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا عَنَّهُمْ كَدْ كُذِبُوا جاءهم نصرنا, جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجْيَ مَنْ مشاء الله لا يرد بأسنا عن المجرمين لقد كان في قصصهم جبرة لقلبها بأن كان حديثهم سرا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم